أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قوّرت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 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيْ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ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 Læmæn shææ min en ystakim Og illa Allah ya sha rabbul